بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ الله إِنَّمَا التي نَخُوضُ في ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ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 ورسوله كبتوا, كُبِتُوا كما كبت الذين من قَبْلِهِمْ وقد أنزلنا آيَاتٍ بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عَمِلُوا أَحْصَاهُ الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواثم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 يوم يبعثهم الله جَمِيعًا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أَنَّهُمْ ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليه الشيطان فأنسهم ذكر الله حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز